أعوذ بالله إلى الشيطان الخطيئ بسم الله الرحمن الرحيم وُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ غَالِبِينَ عَلَىٰ كَيْدِ وحيتهم فيها سلام ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها بإذن ربهم سحيتهم فيها ألم ترَ كِيفَ ضربَ اللَّهُ بَلَكَ لِمَ تَوَقَّيَ بَعْدَ كَشَجَرَةٍ وَقَيِّبَتْ كَشَجَرَةٍ أَلْحَقَهَا بِصُوَرَ وَبَطَعَهَا فِي ضَمَائِطِهِ قُلْ نَعْمَ الْأَمْنُ ويطرق الله الأذان من ناتي العلا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحییتو بی هزمان ألم نَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَبَلَّغَ كَلِمَتَهُ فَنَسِيَ بَعْضَ مَا علم ترك القمره الله والله لا لك لياتا وان يبتت تشجمت وهم ومثل وَمَا ظَلَّ الثَّنِي لِسَنِي وَبِثَّن كَشَجَوَتِن وَبِثَّن جَدْتُ يوسف يبي توم الله الذين نأبناه. يوسف الله اللذي Yous stamp وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ ذَرًا بَوَاوَ يَا أَنَّمَا يَا لَوْ بَوَاوَ يقرأ <تصفيق> ألم ترى إلى الذين تبدلون من متى الله, الله. أرأي جَاءُوا عَلَى الْبَابِ أَنَّ تَذِلُّوبِهِ عَن سَبِيلِي قُلْ تَمَتَّعُوا إِنَّمَا قل لعباد للذين آمنوا يقيم الثفلات قل لعباد عباد اللذين آ Thank Allah! وس خوط لا جم و وسق وَصرا ل وارا لطف الليل و الله الذي خلق <تصفيق> السماوات و سار فإن الله لإبراهيم رب, رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبديني أن نعفوذ <تصفيق> إنهم أطلع كثير من الناس فمن سبعني فإنه من مني ومن رب ربنا الَّذِي يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا يَفْسُقُ وَإِذَا كُنْتَ مِنَ النَّاسِ be uh... Allah'a Allah. Allah. <تصفيق> ربنا رب رب الحمد لله الحمد لله ربنا و توان و عزت ربی و الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على اجعلني مكيم الصدات ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب جعل الصلاة ومن الذكريات يا وتقبل ربنا اغفر لي و لي لِي وَلِيّ لِي وَلِيّ دَيَّ وَعَدّ صدق الله نادى المولى قولا لبل قرانا ولا صار تجلى ان الانسان قد زاد وكمل والشيطان قد فر بفضل ما قد قر لله واللي من هنا هنا حي وهكذا اخوه الاخاء والايمان عشنا في رحاب القران الكريم طلع حالنا هذول القوره قوره قوره القارب الوراعي زيون زيون زيون زيون والبقيت القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة دخلت اللحم القطارات رسول الامارة بالمدينة الصالحة الصالحة الصالحة الصالحة الحج الكبير العين الاولاد الاولاد الاولاد الاولاد كبرنا صدر الحج شكر الله على يهوه ولا أرى الله ولا أقولها كلها زينة No, no, no, no.